نعاسا يرشى طائفة من كبر وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية لنا من الأمر من شيء ففي افتهم ما لا يريدون من الامر شيء ما قتلناها هنا في وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدود